أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م س م ا ل للعلوم ا ل ه الاسلاميه ا في وتشتكي إن أ م ه ه ا إلا اللائي ت م و ل د ن ه م و إ ن ه النابلسي و م ن ك ر للعلوم ل ه الاسلاميه م فتحرير ر ق ب ة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ف موسوعه ن لم ت ف إ ط النابلسي م ك ن للعلوم ن الاسلاميه ل ه و و اسماء الله و ل ل ك الحسنى ف ر ي ن عذاب أ ي له موسوعه ا كبت ا ل ذ ي ن من ا ب ل ه م وقد أنزلنا آ ي ا ت بينات و للعلوم ك ا ف ر ي ن ذ ا ب مهين ي ب ع ث الاسلاميه ع ا ف ي ن ب ئ م م ب ا س م ل و ا أحصى الله ا ن ح س و ا والله على كل شيء شهيد أ ل م تر أ ن الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا أ د ن ى من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا هو معهم أ ي ن ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله بكل شيء عليم أ ل م تر إ ل ى الذين نهوا عن النجوى ثم ويتناجون ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول و إ ذ ا جاءوك حيوك بما لم ي ح ي ك به الله ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول ح س ب ه م جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين آ م ن و ا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إ ل ي ه ت ح ش و ن إ ن م ا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آ م ن و ا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيلا شزوا فانشزوا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين آ م ن و ا اذا ناجيتم موسوعه د ل ن ا ب ل س ي للعلوم د الاسلاميه أ اسماء ت د و الله ا ل ح س ن ت ف إ ذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أ ل م تر إ ل ى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم من ولا م ن ه م و ي ح ل ف و ن ع ل ى ا ل ك ذ ب وهم ي ع للعلوم م و ن أعد ا ل لهم ه ذ ا ا شديدا إنهم ساء ما ب ي إنهم كانوا م ع ن اتخذوا أ ي ا ن جنة ه م ف ص د و ا عن س ب ي ل ا ل ل ل ه ه ف م عذاب م ه ي ه لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أ ن ه م على شيء موسوعه م النابلسي للعلوم ا ل ش ي ط ا ن س ل ا ل ش ي ه ا س ل ا إن حزب ا ل ش ي ط ا ن ه م ا ل خ ا س ر و ن ى فكتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و أ ي د ه م بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون